بسم الله الرحمن الرحيم الف لامرا تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس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 يهديهم ربهم بما تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 ولقد أهلكنا القرون من قبركم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين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 قل لو شاء الله ما تدوته عليكم ولا اجركم به فقد لبست فيكم عمرا من قبره افلا تعقلون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 إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا ليلا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا نفصل لَّمْ لقوم يتفكرون نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 قل من يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي مِنَ الْحَيِّ الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله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 فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فَنَجَّيْنَاهُ ومن معه فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف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 قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفرح الساحرون قالوا اجئتنا نار تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا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 من ربك فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِ اللَّهِ فتكون مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَرَمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبرهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين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 ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكي واتبع ما يوحى اليك واصبر حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين